في جواز النفس من غير بدل والمعنى هل يجوز النفس للحكم الشرعي بلا حكم آخر لأن يجل الدليل على ارتفاع الحكم السابق من غير إثباس حكم آخر شرعي وهو جائز عند الجمهور وهو جائز عند الجمهور وهو جائز عند الجمهور بلا بدل وخالف فيه قوم من أهل الظاهر ونقاه القاضي أبو بكر الباقلاني. فأيضمنه بعد ذلك عندك وانت رأي المعشر ولا دهالا الخبز عزي. عزي. ما قال وهو عند الجمهور بلا بدل فيكم من أهل الطاهر وأنا قاضي أبو بكر الباقلاني وما لكم وعشرين وعشرين <سؤال> ايوه هيا خلينا خلينا نبغى نتكلم عن حقوق الحكم <شترك> أي يا الله صل على الهند وعلى محمد واخترف أيضاً في جهاز نسخ الحكم بأفقل منه بعد اختلاقهم على جهاز نسخ إلى بدل أخر كنسخ تحريم الأقل بعد النوم في ليل في رمضان إلى حلة ووجوب كل لطائفة من المسلمين لعشرة أمثالهم ووجوب مصابرتهم للضعف للضعف وإلى بدل مماثلين الضعفهم <تضعف> يعني الضعف للضعف لأي ضعفهم لأنهم ضعفوا ضعفوا بذا ضعفاء اذا جدوا ضعفاء كانهم قبل الواحد العشر فضع حصل منهم ضعف قال الواحد الواحد إيه يجب مصابرتهم للضعف يعني الواحد الواحد لأجل الضعف واحد واحد واحد الضعف واحد اثنين المفروض انه واحد الواحد هذا 10 على, على الواحد واحد ما ضعف الواحد اثنين او لا دخل ما وجاكم كذية. حين يصيب هو يجيكم قضيه اي يصيب الضعف هذا هو فلوسها اذا اصاب ضعف هذا ضعف الاثنين يعنيها باثنين او على اثنين ضعف واحد فهنا واحد ضعف انا هقال مصابره الواحد وضعه يعني الواحد واحد طلع الواحد واحد صح يعبروبه على المادل على انا راح انا راح الله عليه منكم ما هذا غير بمات. مات؟ أنا هذا غير مات. أنا أقول هذا غير مات. ماذا أنا قال إن الضعف واحد, واحد الواحد الواحد. أيوة. أيوة. أيوة. دا دا الضعف الواحد واحد. المذهب ضعف الواحد ضعف الواحد ضعف كم ضعف الاربعه يعني يعني الحين زيد على اربعه ضعف ها يعني زيد اربعه يعني زيد اربعه هذا هذا ايي أي. أي. أي. اي الواحد هو ضعف لي ضيع هو ضعف لي نقول ان ضعف الواحد أبي الوصايا حق المتن وهنا ما بالنسبه هل هو يشتهي ان الواحد مبابل الاثنين ضعفه هي لا ما قال هنا قال ضعف الواحد قال هنا أرجع الله خطف وقالنا الواحد يحارب ضعفه وضعف الواحد قال اثنين لا ضعف الواحد واحد واحد واحد اثنين هذا يهوى هذا يهوى هذا يهوى هذا يهوى وإلى أنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منع منه شرعا فقط وهو ابو بكر ابن داود الظاهري ومنهم من قال انه جائز ولكنه غير واضح والجمهور على جوازه ووجوبه لما مر من حديث المصلحه ووجوب والوجوب فمثل التحديث يعني من الكلام على مطرح اشياء حجي عن الرسول يعني من الكلام عليها لان مش هذا حد يتحدث عن كذا ولا كذا والوقوع كان في التاخير بين الصوم الصومي والدهيه في تعيين الصوم صوم عاشوراء وهيوم صوم شهر رمضان التاخير التعيين اعتبر من التخير خير كان تمخير تفعل هذا أو هذا وارجع ارجلك مكبوا واحد وانا اسهل اييام رمضان هذيك قصه في اي شيء هذا شيء حق في شهر رمضان كانوا علموا طيب انه بده يصوم بالدهيه بالدهيه <ماركو> أيه أيه صحيح. صحيح. صحيح. <ماركو> هذا تخي فلا قدعى ان التنصيص على هذا المستقيل حين أقول لك إخريم زيد بدك تصوم ثلاثة أيام بدك تطعم <ماركو> حتى الصيام كان مخير قالوا قالوا كان مخير بده يصوم بده يديه في ورجع الله أوجب الصيام الآن <ماركو> <ماركو> قالوا مخيروا بعضهم يقولوا لا إن إسلام بالتبديل لا لماذا شرف وعلى الذين يعني لا يطيقونه وعلى لا يطيقونه فيديو والآيه سألوا وعلى الذين يطيقونه فيديا فيديا فيديا فيديا فيديا فيديا فيصوم أيها الصوم صوم عاشرة وهو يوم بصوم شهر رمضان وهو جبل للبيوت او به وبالرجم والصفعة عن الكفره والصفعة عن الكفرة هذه كاتلة كاتلة كاتلة كاتلة بقتال مبادلتهن آه المبادلة هل قال ذلك يا رجل قال تمام قال لي قال لي له قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال قال لا قال لا لا لا الله قال يعني بعضهم قال لا يجوز قتال المشركين كان في أول الأمر رح هذا ماذا الحينه ماذا المذهب اللي جوز بعضه غير المذهب قال لا يجوز مقاتلات إلا إذا المذهب قال يجوز مقاتلات مطلقا لا إنها قديم نسخات بوجل المشركين هذا أما غير المذهب لا عاد مجيده قالوا لا يجوز مقاتلات خاصة في المسجد الحرام لا يجوز مقاتلات في المسجد الحرام إلا إذا قاتل المذهب لا قالوا سوى في الحرام ولا في غيره يجوز إن قاتل لو ما جات لهم هذا الدين عند المذهب هذا المذهب بس غير المذهب لا ما يعتد فرق المثقف بس أنا بلا كاركوفيز يا أيوة سواه أدي جات جات والصبح يعني كان الصبح هذا كيل بل... نجح بالقتال ولا شال إنك تثبت بطل أنك قاتل خلاص خلاص هذا أول أول الصبح نجح بقتال تبي قاتل كان ها عنه عنهم لو قاتل وده الحين ها نسخة إذا قاتل قاتل ورجع بعدها نجح بقتال بتجادل ودماغ قاتل ثم بقتالين كافى وقوله هو ابتداء التكليف ينفى بعد المصلحه ها وابتداء التكليف يم في بعد المصلحة. وانتفاء وابتداء التكليف قالوا ما فيه مصلحة. ينفي. ابتداء التكليف ينفي بعد المصلحة. تقليلها أن النقل من الأخف إلى الأفقر أبعد في المصلحة لكونه إضراراً في حق المخالفين، لأنهم إن فعلوا تزامن مشكلة زائدة وإن تركوا استوروا بالعقوبة وهو غير لائق بحكمة الشارع. يعني العقوبة لذنب الله. وتجدر الجواب أن ذلك لا يزعم لهم في بداية تكليف لنقل المخالف من العبارة الأصلية والإطلاع إلى مشكلة التكليف. لازم يعني لازم لازم لازم هذا بيعطيك نقاط على قدها مش قدها لازم لا لا جواب <لأنهم> استضروا <أهلا> <أهلا> <أهلا> <أهلا> <همهم> قالوا كذا قالوا ان نقول من في ابعد في المصلحه قالوا هم لا يعني يعني قال لي ليش قال لي كونها ضرارا في حق اذا أنا قال من في قالوا فيها إضرار ما فيها مصلحه ما والله بس كلف نفسك شيء ما, ما, ما, ما فيها ليش ما فيها مصلحه لان المسرح جميع تجاهل لانه يكون تفعل باتحمل نفسك مشكله لا جميل نفسي مشكله اشرف بجانب مشكله من مكان ثاني وهو الازمه لانه ما في عمره لا بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه واحد بدعه بدعه لا بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه بدعه <تسجيل> ما ترواه في الدنيا صعقة نقول انها أنها مشابل. ما شابها شيء مقابل لا يعني قال حمد قالوا منفصلة لها شيء هل انت تقول لك يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه على عائشه يا عائشه يا هو يا عائشه كما عائشه من واحتجوا ثانيا بقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وبقوله تعالى يريد الله لكم الاسم اليسر ولا يريد بكم العسر والنقل إلى الأفضل بخلاف ذلك فلا يريده قلنا التخفيف هو اليسر والعسر في الآياتين متغط لا عام واللا منزيز للإستقراض ولو سلم في المراد في الآخرة فتخفيف الحساب وتكفير الثوار ولو سلم في مجاز باعتبار ما يقول إليه فلا أفضل فيه لا لا يزمنكم له يقولوا بعلى عمومه إن الله ثانيا هو نفسه الإمام بعث مابهو ويقول هذا ورث في أشياء خاصة شيء هل قال يريد الله بكم منه زين هو قال ما بالأخصة فيها حتى في الأصدقاء نعم حين سأله الله وبعد خيرها بعدها قال وإن كنت مع راسيفين أو كذا ورجع قال في أخيه يريد الله بكم من شر ولا يرجع لكم ولا قال قال ما مال قازن قال كذا وش الله مدح الصابري الليه له ما فيها في هاته كاري وش الله قال الكتاب هذا عذر منه كذا من ما هي كاري شافها شافه ما كان كده عصر قطعة وش مدحنا له الليه مدح الله الصابري مدح قالوا قريب نزليهم توزع القرآن وما نزليهم في مدح للصابرين صابر عاشي تافه هم بعدونك صابر حين تيرنا البيت أجرد والصابر <تصفيق> قال لك صابر وانت الصبر على على شئ عسل قال لا أبا عسل قال لا عسل قال لا عسل لا, لا أخذ جام الالف جام. جام الحال جام جام المكي جاب لا, لا. يوجد نفسها هي عشرة عشرة تبعها ما بلني اناد الحين. مشقه أبداً هي مشقه مشقه هي مشقه مبنى أنها الثواب هناك زادت على المشقه مثلاً قد تشتغل طول اليوم وهناك لك ألفين هنا أعتبرنا الألفين قد إياها من التعبد والبهدله و أرجحواها والله يتعب وهي مشقه لا أعلم لا أعلم أن يكون لا أعلم مئة مليون في شاقه العمل في نفس الشاكة نعم غير قسم الشاكة نعم شاكة بديها أبلي مليون بديها أبلي ألف شاكة كلها أبدا لا يوجد أبد. شيء من الله لا ما لا أمانة باعتبار أن ربي باهب لي ثواب خيرات سهلة أقول له هو شاكة بعيدة لما هم أبلي الله قليل ما له مانة هذا يهجور وعندما الشاكة هو شاق. أبوها قال إمام القاسم قال استخالف يشاكه وإن هذه الآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريزي بكم العسر والمزر كلها قال هي فيه أشياء خاصة ما لم به معنى قاعدة أنه لا يقصر العام على سببه وقالهم يقولوا بعض المرات أنه لا يقصر إذا وردنا أدلة على أنه يقصر يقصر ما هو دائما لا يقصر على سببه ما إذا جاءنا أدلة على أنه يقصر يقصر لكن هناك شاب لما يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان الله الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون يوسف يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون لا يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب كذبات تدي أغلى شيء نفسك وأولادك هذه الامور التي تكون هذه الامور التي ها؟ هذه الامور التي تكون يريد الله التي تكون هذه الامور التي في هذه الامور التي تكون هذه قلنا لك تكون هذه الامور التي تكون هذه الامور إذا تكون هذه الامور التي تكون هذه الامور هذه الامور التي تكون هذه على سببه أبيك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يعني أنت كل شيء الله يسلمك الله يسلمك لا لا إذا له والشيء ما هو عليه في عسل. أبدا أبدا ما نفسك ما عند ما ها عند امانه إنها شاهد احلى بش احلى شي ما احنا نعمله فما بهم أذن ومواضب على الأذن على طول لله دره امانه على هالمواظبه وكما واظب عليه نمدحه لا احنا لا اه انا هلا ما لحين تعبوا بلا مواظبه على هاي لا لا ما شي ما انا بشي تاع اياسا قال قال وحقيقة ولو سلم كونه دنيويا وحقيقة فهو مقصود بماذا خرناه من المسجد الأفبل كالتقيلة أي كتأخذي بالتكاليف التقيله الشاقة يعني بناء قال سلمنا لكم الأمور في هذا الآية خيم خاصة يريد الله بكم ليصبح عامة مثلا بناء عنها عامة لكن ما هو في كل شيء كذا مخصصة بهذا التكاليف الشاقة أي كتأخذي ثي بالتكاليف التقيله الشاقة وأنواع الإبتلاء أي وتق تقسيس تك... قال الله يريد بكم اليسر ورأيناها أوجب عليها الجهاد الجهان يقول لا قدوم خصص إلا في هذا وإلا في هذا وإلا في هذا خص لا لا لا خلاص يا أهملت قالوا يريد الله بكم اليسر قالوا أنها عامة فلا يجوز يزمل الخلاف قال قلناها لا الله قد ناق قد حبلنا شيء أثقل التكاليف الشاب بس معناه يريد الله بكم اليسر المقالة عامة في كل شيء قلنا ألا ما خصصوا الدليل؟ نعم يحصل الدليل. أي شيء أصيام لا عندك من الأمور يا شاب حين نصوم شهر. بتجه بدها ولا بدها لا. قال لك الجهاز قال لا ما يريد الله يفهم الإشراط ولا لا يعني عادها على عمومه هذه مخصصة. قال ك قال فهو مخصوص بما ذكرناه منه. هذا عن جليس. هذا عن جليس. هكذا قيله يعني أي كتقصي بال. بالتكاليف الثقيله فاز يا عنده كتخصيص هو ما يعني هو مخصص باميق قلنا بالايات الناس فتيا عنده كتخصيص ذهب التكاليف ما هو تخصيص يريد الله بكم اليسر حين يقول يريد الله بكم اليسر هذا ما عاقلين على عمومه بل قد خصص لأن الله قد اوجب علينا الجهاد يوجب علينا الصبر على البلاء وهذا من الصبر على ان جالك بلاء عظيم عليك تصبر فلا حد يصبر على اشياء اثنين ويوجب على النفس تصبر في اشياء البلاء العسل، يوجب عليك فيما تطلب نفسك تصبر في اليوم. الديو بالتكاليف استزيدت كذلك الى اشياء انواع ابتلاء الابدان والاموال ابتداء نحتاج الى بقوله تعالى يعني ما هذا كان يجب ان يكون من يكون بها يعني يكون بها بقوله تعالى ما من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هو من هو هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لا هناك من يكون هناك من يكون هناك الشاب وفي مكه الشاب هو ذاب يخرج على الشاب يعني هو من عند كل شيء ذاته لما ما جه زعف اي الله الله زرعاء ما ماخذ ما. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ويجوز وقوع في القرآن حكماً وثلاثاً لها من لا, لا, لا القرآن حكمان ولا يخالف به إلا من يمنع من في القران القرآن وهو مسلم ما الجنفى أما نسخ جميعي لأنهم عزيز ربنا صلى الله عليه وآله وسلم المستمر على التأديت، وذلك حديث عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات ليحذمنا، فنسخنا بخمس معلومات أنا وش عن هذا؟ وش؟ الشو ما لا يحرم إلا إلى هي عشر رضعات، عشر رضعات. وأرجع قالنا نسخات بخمس رضعات، ورحنا ننسخها. لا لا لا. بالتلاش. دي تبقى الثلاث الظاهر لا رضى لا واحد صباح على بعضهم لكن لن عندنا لو تتوقع <تصفيق> ان تتوقع في تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ما هو تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع وقت وقت ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ايوه والله قاعدين سيخات ما حبشين الحكومه ترى ها انا بنزل ان بس يا ريت تصلحوا اللي عنده الا اللهم هبل عندك دام وعلى ما عن عائشة كليا هو عن عائشة ما حد يدفع عن عايشة كذي عندنا روح حد يدفع عن عايشة الناس سارت الجوا مترية منه ذيك خلا ما هم ذي به بواحد الحين يقول ربي بالها ولا خذه يدخل وكاف يسبرو قالها الناس عيش حد يدفع حد على رسول الله فالبحر هذا وعده أبرا بعضهم يتأول قالوا هذا خاص به خاص به إنت قال على رسول الله الادله هالباقه دي تحرم الان الدله الثانيه لا يحرم الا هو ابن خولي لها قالوا يجوا قالوا اما بلا خوف لا لا لا لا ما تجينا بلا شيء اخويا هاي بديه الروايه وده يعني ما بيعمل بها واحد تعز لكن أقول مع وجه، آه قال بكير، يا جم، الله على رسوله. قال فنسخنا بخمس معلومات، فشو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم، فإنه لم يبق لهذا اللفظ حكم ختم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. وأما قول عائشة فشو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما ما من القرآن؟ فمحمول على ان من لم يبلغه نسخ تلاوته يسلوه وهو محذور وان التواء يعني لا قالت ان رسول الله عاد يمشلو فما هو جاد لموس رسول الله عاد يمشلو وارجعي انت بعد المهرضه دي موجودة فاوله قال أن المراد به ان ابي ما يعلم قدوما نزوخه ما عاد يمشلو يعني في دليل على ان خاله معمولا به قران تمام وأما قول عاشفة وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يثام القرآن فمحمول على أن من لم يبلغه نفس الشلاواتي يسلوه وهو معذور وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة ومن بعدهم على تركيان المصحف وقوله أحدهما يريد أنه يسخل حكم دون الشلاوة ونسخل الشلاوة دون الحكم أما نسخل الحكم دون الشلاوة فكثير فأتي النجوة قال عبد الرزاق أخبرنا معاما عن أيوب عن مجاهد قال علي عليه السلام ما عمل بها غيري حتى نزغت واحسبه قال وما كان إلا ساعة من النهار أي سرعة يعني إن الله من سرعة لا قال وما كان إلا ساعة من النهار هو وآت الاعتزال بالحول وآت الوصية للوالدين والأقربين وآت الحبس والأذى للذانين وآت المنسقة بآتي السيف وهي قصيرة وأما نتخذ تلاوه دون الحكم فكما رواه الشافعي عن سعيد المسيح أحقة الصف والاعراض والذن ودي من سوح أعلم وأما نتخذ دون الحكم المشركين حيث ما وقيتموهم وخذوهم وحصروهم لا لا أولها يعني على ماذا عندك؟, للذين يقاتلون. ما عندك. عندك إذا لا ما من للذين ياتي من عندك؟ يا لا ياتي من سوها لا عندك لا كان من سوها لا ياتي من سوها لا ياتي لا ياتي من سوها لا ياتي من سوها لا من سوها لا من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 قالوا لا ما بلا الى بداونا بالمقاتله دي <بترجو> <بترجو> منجره عندنا دي عندك ديمنجره عندنا لا لا ما فار فار غلامه منجره هو عندك الاول قال هنا حي قال ببيشال مقاتله ثم ببيشالهم كافه ابن الزيغ <بترجو> <درجو> <درجو> لا بيقلوا اول اول ماشي ديك والله اول ماشي ديك احنا ديه اللي مقاتل الصفار المشكين دول في كل مكان في أي وقت بتتهب باجكم كم ايوه هيا سوا قالوا اما نستقلوا وحده للحكم كما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن عمر قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجل أو يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين في يده لولا أن يقول الناس جاد عمر في كتاب الله لأثبتها الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموهما البكتة الله هذا عندك قال <تصفيق> إيه يعني قال محصن محسن محسن ها إيه يعني المحسن أمراض به الشيخ الشيخ المحسن ليش قال الشافعي ودون الحكم فقام رواه الشافعي عن سعيد مسيب عن عمر قال إياكم أن تذكروا عن آية الرجم آية سمها آية ما يقول آية لا ذي آية من القرآن <تصفيق> ما بالشيء ما بشي في القرآن رجم بل أخاله بل أخاله مبلع عمر ربي قال ولا علي قال رجم جلتها كتاب الله ورجم جلتها بسنة رسول الله ما بالشيء آية وهنا قال آية الرجل تمها آية يعني قرآن الله الآية خاصة في القرآن الله بعضهم تبروا قالوا في التوراة ولا شاء الله داخل الهدن حين كان ملقى لزمك شريف صور الخدا ولا قال هذا آية فراني، قال إياكم أن عن آية الرجم أو يقول قائل لا نجد في كتاب الله، قال كتاب الله, الله. ما علي قال رجم هذا السنة هذا ما آية. ماشي اقول لك انني ما لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك لك أو يقول قائدنا نجد حتى في كتاب الله عز وجل فلقد رجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين في يده لا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأس رسواء الشيخ والشيخ قادر دائمين قال عز وجل عز وجل قال عز وجل إنها آية بدأت تخم ما أقلت حاشر الشيخ والعز وجل عز <تصفيق> لا ما لا ليش له قال لا شيء غاب معناه على المصل على المصل أيه ما هما عمر رسوله فيه على الناس وانه ليس بمستغرب لو كان <متحدث> ما, بياشي. ما, بياشي. ما بيشي ما بيشي من ذلك يا ما, ما هذا على السلام على عدم الخاتم قام صعلى الإمام أحمد بن ما هو على السلام والد المؤلف عبد الله بن السلام وقال لا على أحد من عليه السلام يقول بالخلاف وده عاد جماعة ما بيشي، جن جندي يشتري فتاة، ولا يا جماعة ما في ذا الكلام، ما حابا يجي، ما من هادي يقول بحكم ونسرا في حكم مثل الإمام زيد، يعني خلاص ما حد يقول به، ولا ما بيشتري المسائلات، ورينا الإمام من هادي يقول ما بيشي ويقطع ويعمل ما سوى ذا، ورينا الإمام زيد ذكر، وإذاي ما مجبر ده، جندي يا ملاهو كما رأيه يشتهم حق والله يبقى. ولا بهم ولا بأجل. يعني هو ما جابه الزنداري ذا الا لا اشتيل جنة لا بلا حين مع انها ما فيها اي اشكال هذا ولا غيره المسعود هذا انا عشان قالنا قرآن لا لا يباك قرآن فلذا نحن هنا ما يكن قلنا أخطأ في تسمية قرآن ممكن في كانها قرآن لا يباك واذا يسمى لا يباك قرآن لا عنده قرآن عنده, عنده... ما شاء الله عنده قرآن في جمال قطعا ها ها في الجمل إذا في من العمر عندهن دي قرآن عنده؟ عندهن قرآن عندهن قرآن قطعة ما بدك أصير أشيء أرد على كلام ذا عند خي دي قال صح المخشي إيه و لأن اللي قال إنه قرآن إنه يكر المنكر له ما كفر بأذي ينكر متابعة معنها قرآن عندي بالمسجد ما خبر ولا حاجه ولا حد يبلش اوه ما وضعين ادري ما هو احاديه يبلش بين ما جوات ما خطينا. <تصفيق> هذا عندك من الحاجب الحاجب مارضي ابن الحاجب ما رضي قال إن قد لا حين يقول إنها قرآنا فلا يقبل منها هذا الشيء ونخصيه ونردقه خلاص لكن إحنا إحنا قلنا أخطأ فيكون هذا إنها قرآنا ونعمل بكون خبر أحد ابن الحاجب ما رضي قال كنت أخطى إذا كنت لا في دخا إذا فيسمها قرآنا فعن نحن منها ما صار إذا قرآن لازم بالله بلاء هو الواحد على كذا إذا إحنا بندمشي على هذا. ولا شيء لا إذا نداك أخطأ في كونها قرآن لا نعمل إذا الحكاة عناها خطأ وش ما هو إذا قدر وهو ما هو قرآن ما كيف ما فره. إذا, إذا ها, عاي. ها, عاي. ها عمر مثل ها عمر مثل لكن ما في علم الله ما علم يا جماعة. ما شرط أن يكون عالما او ما شرط المجتهدين او يكون عالما قالنا عادل رواه ما شرط أن يكون عالما سهل يكون من أو يكون من سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل الشيخ والشيخة إذا فرجوا وروى سرويمدي ورحويه والبخاري ومسلم عن ابن عباس عن عمر قريباً من هذا وروى النسائي عن أبي يومامة بن سهل عن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة ما عمر الله, مشوبر مشوبر الله عمر, عمر. ها. <تسجيل> الشيخ والشيغة إذا أدنا فرجموهما ألبتها بما قضياء من لدتهما ورواه أحمد في مسنده وابن أحبان في صحيه من حديثه لا، لا ما بهم لا بشيء مثل الحمد يأتي يقول إن الله قال كذا ولا لا اعلم ماذا الله قلنا الله قال جيت هذا هو بجزء من الحديث وناخذ كم، هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو أقدها عند سند كم روايات، ورواه واحد في مسند وابن حبان في صحيح الحديث أبي ذر، ها حديث أبي ذر رضي الله عنه. وما لهم كذا؟ وفي إيه إيه ما بلا روايات، وفي رواياتي ما أنها كانت في سورة الأحزاب ها وتجاء عين ولا خوين إيه، ثم هذا هو أحد المحلعها، أنهما كانت في سورة الأحزاب والمراد بالشيخ الشيخ على المحسنان، الحكم باقٌ واللف مرتعد. <تصفيق> هو غير لازم المنظور ناكد كان القرار هذا هو